أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من أدابتها في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ أَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْجُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ نَسَمٌ صُرُفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمتنا ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفريح فخور إلا الذي يصبر من صالحات أولئك لهم أوفرة أجر كبير فلعلك تأذكون بعض ما يوحى إليك وتقاكم به صدرك أن يقولوا أي يقولوا أولئك عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء مكين أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشج سؤال مثله مفتريات وادعوا من استضعتم من دون الله إذا كنتم صادقين فإن لم يستجيموا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد لحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون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 أَفَمَن كان عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ شَاهِدٌ مِنْهُ أَمَن قَوْمُهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَن تَكُونَ فِي مِزَّةٍ مِنْهُ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَبَنِ اضْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وهم من آخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من ردون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 مثل الفريقة إنك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يسميان مثلاً أفلا تذكرون وأنا قد أرسل نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم القي้ فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا مشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثلنا بانيا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إذ كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارمون ويا قوم لا أسألكم عليه لا على إن أجزي إلا على الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِ مِنَ اللَّهِ إِنَّنَا نَطَرَتْهُمْ أَفَلَا تَذْكَرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ نُوَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزَدَّرِي أَعْيُنُهُمْ لَا يُؤْتِي أَوْمُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فإكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إذا كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إذا شاء وما أنتم بمعجزين ولا يمافعكم نصحي إن أردت أن أنا صح لكم إذا كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بنيء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قاد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاضبني في الذين ظلموا إنهم مورقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخيروا منه قال إذا تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وفارت النور قل احمل فيها من كلنا زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال أركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها. وقال أركبوا فيها اللَّهِ الله مجرىها ومرسها. إن ربي نافور الرحيم. وهي تجربهم في موجنك الجباد. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. وكان في معزر يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآبي إلى جبني عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمز الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي مائك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وقضي الأمر وسبت على الجري وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق أن تحكم الحاكمين قال يَا نُوحُ إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِمَعِيهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِمَعِيهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ من وَتَرْحَمْنِي أكون مِنَ الْخَاسِرِينَ فَيَدَعُونَهُمْ بِطِبٍّ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَنَّيْكَ وَعَلَا أُمَمٌ مِّنْهُمْ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْرِ وَيُنُوحِيهَا إِلَيْكَ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر إلا على الذي فطرني أفلا تعقون ويا قوم السوء فِروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عنكم مدارا ويزيدكم قوه الى قومكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا قوم ما جئتنا ببينة ثم نحن بتارك انهتنا عن, عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قول إلا عتراك بعض آلتنا بسوء إن قال إني أشهد الله واشهد أني بليء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظيرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من أدابة إلا هو آخذ من أصيتها إن ربي على صراط مستقيم بَيِنَا تَجَالَيْنَ فَقَدْ أَبْلَوْهُ تُكُمَّاءٌ رُسِنْتُم بِهِ إليكم وَيَسْتَخْلِفُ ربي قَوْمًا وَيَرَاكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرٌ عَنَ الجَيْنَاهُ دَأَمَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا من مِنْ عَذَابٍ وليظ وتلك عادوا نجاحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لا إن عادا كفروا رَبَّهُمْ ألا بعدا لعاد قومهم وإلى عبده خاون صالحة قال يا قوم يا عبود الله ما نكن من إلهين غيره وأنا شأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي غريب مجيب قالوا يا صانع قد كنتم فينا من رجُل قبل هدائِنها أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا فإننا لفي شكل ما تدعونا إليه مريّ. وَيَا قَوْمِ ارْجِعُوا إِلَىٰ بَيْنِتِي مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَاصِرَهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي فَمَا تَزِيدُونَ إِلَّا غَيْرَ خَسِيسٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ لَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ ولا تمسها مسواءا فيأخذ أنكم عذاب قنيب فعقرها فقان يتمتع في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد وين رمك ذوب فلما جاء أمرنا أن جئنا صانحون الذين آمنوا معهم برحمة منا ومن خذ يومئذ إن ربك هو القبيح العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يونا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لم تانا جاء بعجل حنيث فَلَمَّا رَأَى آيَتَهُمْ لَا تَصِلُ إليه كَرِهَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِنَا وَمَا رَأَيْتَهَا قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِمَّرَاءَ إِسْحَاقَ وَمِمَّرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قالت يا ولتاء ألد ونعجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمز الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الرَّبُّ وَأَجَآتْهُ الْبُشْرَى يُجَالِلُنَا فِي قَوْمِهِ الْوَطْوَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيمٌ أَبْعَهُمْ نِيَبَّ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْلِظْ عن هذا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتِيهِمْ عَدَابٌ وَيُرْمَ الرَّجُودُ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومها أولئك بناتهن أن ظهرنكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفه ليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من الحق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قومة أو آوى إلى رقن شديد قالوا يا نود إن فرس لربك لن يصيروا إنيك فأسجِب أهلك بغض من الليل ولا ينتفث منكم ولا ينتفث منكم أحد إلا مرأنتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بغييب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطارنا عليها حجارة من سجين من ضود. مسبمة عينا داربك وما هي من الفالمين ببعيد وإلى مدينا خاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلهين غيره ولا تنقص المكيا ولا إني أراكم بخير وإني أخاف عنكم عذاب يوم محيق ويا قوم أنفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس إشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فقية الله خير لكم إذا كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 بَيَانَ قَوْمِ نُوحٍ وَإِذْ مَنَنَ عَلَيْكُمْ شَيْئًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ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 قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ضهزيا إن ربي بما تعملون محيط ويا قومي أعملوا على مكانتكم إني عامل وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وأرتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين, وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يونوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين إلا أن في جعون فتبعوا أمر في وما أمر في جعون برشيد يقذم قومه يوم القيامة فأوردهم النار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 يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الغراب هي إن أخذه ألم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس و يوم مشهود وما نأخذه إلا لأجنب معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي مساعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعان لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عَنْ قَوْاءٍ غَيْر مَجْزُوسٍ فَلَا تَكُو فِي مِدْرِيَةٍ مِمَّا يَعْمُرُ هَؤُلَاء إِمَّا يَعْمُرُنَ إِلَّا كَمَا يَعْمُرُ أَبَاهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمُؤَثِّرُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْر مَا ولقاند آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لنقضي بينهم بَيْنَهُمْ لفي شك منه مريب وإن كلا لما لن لم يفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خمير فاستقم كما أمرت وما نتاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم لنجون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأغم الصلاة ضر فإنها لوزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والصبير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قابلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما متنفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وَإِن شَاءَ رَبُّكَ لَيَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَنزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَاحِمَ رَبُّكَ وَلِذَانِكَ خَنَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْثَالِ الرُّشْدِ لِمَنْ يُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَقُلْنَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَنَتَطَهَّرُ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْلا تلك آلات الكتاب المبين إن أنزلنا من قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نغس عليك أحسن الغصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإذا كنت من قبله من الغافرين إذا قال يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإذا كنت من قبله لمن الوافرين إذ قال يوسف لي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال <تصفيق> يا بني لا تغصر رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدت بيك ربك ويعلمك من تأميل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل أني عقوبك ما أتمها على أبويك من قابل وإبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف بإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إنا بانا لفي ظلال مبين يقتلوا يوسف أبي طرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من معده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقطلو يوسف بل في غياب الجب في غياب الجب يتقضه بعث سيارة ذكوت فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمن على يوسف إن له لنا صيحون أرسلهم عن وديا رتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب به وخف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن رصبة إننا إذن خاسرون فلما ذهبوا به ويجمعوا أن يجعلوه في غياب جب فوحينا إِلَيْهِ نُبِّئَ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَادٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ مَعَ شَاءَ أَنْ يَكُونُ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا لِنَسْتَبِقَ وَتَرَكْنَا يوسفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَنَحْنُ وجاءوا على قميصه بدمين كذبين قال بن سبلت لكم أنفوشكم أمرنا فصبر وجميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واندهم فأدنى دل قال يا مشره هذا غلام وسره بضاعة والله عظيم مما يعملون وشروه بثمن مخسن دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اكرمي مثواه عسى أن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 كذلك صريف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وستبقى الباب وقدلت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجنوا عذاب أليم قال هي رابدتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إذا كان قميصه قد من قبرين فصدقت وهو من الكاذبين وإذا كان قميصه قد من دبرين فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رأقبم صقد دب إ قال إنه من كدي ك إن كيد ك عظيم يصفف عض عن هذا والس في نيندمك إنككن من الخاضين وقال ن اسمنا في المدينة مزأة العزيز تُراد فتاها عننفسي بعد شوافها حببا إن لن أراها في مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذالك الذي الذين لمتنني فيه ولا قد أنرمته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره ليُسجَنَ ونَكُونَ مِنَ الصَّاغِرين قال ربي السجن أحب إليّ مما يدعون إليه وإلا تصريف عني كيدون أصب إليه إن من الجايين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 فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأمينه إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأمينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم من آخرة كافرون وَاتَّبَعَتْ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ لا عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ أَأَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشذك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفجعون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء نسميتموها أنتم, أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 فَنَسَوْا شِطَانَ ذَكَرَ رَبَّهِمْ فَلَبِثْتَ في السَّجِينِ بضع سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بقرات سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَةَ بُلَالٍ وَسَبْعَ سُمَّلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ مِنَ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 وَخَرَّ يَوْمَئِذٍ السَّاعَةُ لَعَنَ عَلَى الْكَافِرِينَ ارْجِعُوا إِلَى النَّاسِ عَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتْ زُرْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي مِمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبعون شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه هواة الناس وفيه عصيرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسبة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خاطبكن إذا رابتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما عنمنا عليه من رسوله قالت امرأة العزيز الآن حص حصل حق أنا رابطه عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالويب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم